بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم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 يُفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمِنوا كما آمَن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَالَهُ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَارِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا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 كُلَّمَا أُوذِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الذي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بيوني باسماء هؤلاء انتم إن صادقون قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم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 نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي ترهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بي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 ان انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِأَنفُسِكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا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 فأزلنا على الذين ولم يرجزن من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس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 مَتْن بِتِ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم وَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا اتتخذناه جؤا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا دلنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك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 مسلمة لاشية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا مِنْ عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون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 ثُمَّ انْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَغَاثَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْف دلعناهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قابلوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بيس ما اشتروا به ان يكفروا بما انزل الله بغيا أَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاشَرُوا بِرَغَبٍ عَلَا وَضَبّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا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 قل بيس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصه من دوننا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 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنَ عند اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِم كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 مَن نَّسَخَ مِن آيَةٍ أَوْ نَسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ عليون ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سويلا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم يا بعد ايمانكم كفارا حسدا من عناد انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بمره ان الله على كل شيء قدير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 فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَهْلَكَ مِنْهُمْ مَنْ الله مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَاعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك ولا تضعن كاليهود ولنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن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 نجعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابتا للناس وامنا واتخذو من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للضائفين والعاكفين والركع السجود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 مسلما لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم ان لك انت العزيز الحكيم ومن يرضى عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصقفناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم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 لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنت به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم سوبره الله ومن احسن من الله صبا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ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 فَلَنِى وَالْيَنك قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربهم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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ وَلَمْ يُؤْمِنُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْ كُم يَتْلُو عَلَيْكُم آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُم الكتاب الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي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 لَأَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عَلَيْهِمْ لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد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 لآيات ايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله ءادادا ءاداده يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله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 فَمَنِ الظَّلَمَ وَغَيْرُ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ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 إِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَوْعِظَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 وَآتِ الْمَالَ على حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ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 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَّلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ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 قَرِيبٌ يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 ثم اتم الصيام الى الليل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 وليس البر بان تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وائت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب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 كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَنَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضاً او به اذم من راسه ففديه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امتن فمن تمتع بالعمره الى الحج فَمَن اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ بالكعشرة كاملا ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جيد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 والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المآب ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافتا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمور سَلْبَنِي إِسْرَاءَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتٍ بَيِّنَةٍ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 يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا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 وَسَاءَ أَن تُحِبُّوَ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قل قاتلوا فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهل منه اكبر عناد الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وما يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر فاولئك حبقت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب نارهم فيها خالدون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 مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى والله وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ بإذنه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 فإذا تطهرتم فاتوهم من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فَاتَّقُوا حَرثَكُمْ إِنْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 وابولو لهم احق بردهم في ذلك ان اردوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم ان طلق قمرتان فامسكوا بمعروف او تسريح بحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يخافا ان لا يقيم الله فان خفتم ان لا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 الرضع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 وَتَقَوَّلْ وَاعْلَمُوا أن الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في انفسكم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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المنقطر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وللمطلقات فاطمه بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته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 ولم يأتسعه من المال قال ان الله افقفه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العليم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 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّ نَبْعُهُمَا لَا بَعْضُهُمَا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 ولو شاء الله ما قتت للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 أو كالذين نظروا على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه وقال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عاما فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلم مات بين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو تؤمن قال بلا ولكن ليقم ان قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهم اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهم ياتونك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمَمَّ الْمُخْبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ أن الله يُؤَنَّ اللهُ الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يعطي الحكمه من يشاء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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِذَا إن تُبْدِي الصَّدَقَاتِ فَرَعَا مَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ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 تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنَافِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً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 وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 ولا يعبأ كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمّله فليمل للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَظُنُّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَظِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَدُّوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله وانقوا للمشهاده واذنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم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 فَيُغْنِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 قَابِلْنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَنَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ